أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحب انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قُتِلَ الخراصون الذين هم في غمره ساهون يسالون ايا ن يوم الدين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 إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون bij de asparen, die straffen, en in في الأرض آيات للموكنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون Waf in de hemel, Qum mithlama an taquntiqun Hal ataaka hadithu dayfi idarim al اِذْ خَلَوْا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قوم فَدَاءَ بعجل عِجْلٍ السَّمِيدِ فَقَرَّبُوا إليهم قال قَالَا أَلَا تَأْكُلُونَ Faوجس منهم خي فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمَا عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين waar wegenen men kana in haar وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً للذين يَخَافُونَ العذاب الْأَلِيمِ وَفِي مُوسَى إِذْ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون waarvan we degenen en صاح الحكيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كرميم وَفِي ثَمُودَ إِلْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ طائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين Wat is er من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن ولكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله waarlijk, wat degenen die voor van de messias, niet zeiden: we gaan niet Fatawalla anhum? فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم Bismillahirrahmanirrahim <Sess> de <Sess> Weer niet te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 We gaan ervan We gaan de afspraken van de kerk van de Cultuur en cultuur. O fatih, wat zouden En diegenen انْحَقُّ نَا بِمْذُرِّي يَتُوبُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَغُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَ sallallahu fiha wa en ik denk En فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاين ولا مجنون أم يقولون شاعرن ترى ربصوا به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ أَمْ يَقُولُونَ Om En Xaliquen Am indom хозяين ربك أم هم المسيطرون أم wel jeetemustenm b sultanen mobiën am أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ من مَارَ مثقلون مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ tubun am yuridun fal ladin Am Languin, Ron Ron Languin, فَمِنَ السَّمَاءِ سَاقِطِينَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرُوهُمْ حَتَّىٰ يُلَفِّقُوا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن Allemoed hebben, door dat, en ook, maar de فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح Samen Ida u, deel